وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَكُولُ لَكُمْ عِنْذِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا لا الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تذري أعينهم لي أتيم الله خيرا ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم الله أعلم بما في أنفسهم إن من الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتي فَبِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْ مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِن أَرَدْتُ أَنْ أُنقِحَ لَكُم إِن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 فهم مغرقون